ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبع ما أنزل إليكم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 سُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَافِلِينَ ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكنا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 بعثون قال إنك من المنغرين قال فبما أغويني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائرهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جَهَنَّمَ منكم أجمعين ويا آدم اسكن وزوجك الجنة فكلا من حيث شئت ما ولا تقربا هذه الشجرة وَلَا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهم ما يقول عنهما من سوءاتهم.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 وَإِنَّمَا الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ يَتَعَطَّفُونَ عَلَيْهِمْ وَيَتَغْفِرُونَ لَهُمْ وَيَرْحَمُونَ وَلَنْ يَغْفِرَ لَكُمْ أَمْرَكُمْ وَلَنْ يَرْحَمَكُمْ وَلَنْ يَغْفِرَ لَكُمْ أَمْرَكُمْ وَلَنْ يَرْحَمَكُمْ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 بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليديهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أوليانهم شَتًا قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُل إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ سجِد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلال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 فروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم مما لفترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا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 فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كانوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهدوء ومن فضهم غواش وكذلك نجز الظالمين وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد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 استكبرون، أهاؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه، أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ولا دا النار أصحاب الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوة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 إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يغسل الرياح بشرم بين يدي رحمته. حتى ајде аколт схабн ти галн لِبَلَدٍ л балд имети фазел наби л маа фахржл наби лн кулл смерат. Казалак صيّب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كذلك نصرف الآيات لقومي.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 قال يا قوم ليس بي سفهه ولكنني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح ام عجلتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم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 قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان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 قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها, فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من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 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتهتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين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 اذْرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ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 به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان وَإِن المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به يُؤْمِنُوا لم يؤمنوا فاصبروا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 وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبساء والضراء إلى علهم يضرعون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 قول فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذنا أَوَلَمْ يَهْدِنِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلْ لَوْنَ شَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَقَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءُونَ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 فَلَمَّا أَلْقَوْا السِّحْرُ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ وجاء فإذا هي تلقف ما يفئون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربهم يخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبانكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا مقلبون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 وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَّ مِنْ الثَّنَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لنا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَرُونَ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إن قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والطفادع والدم آيات مفصلات فاستكثروا وكانوا قوما مجرمين